111. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 112. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 113. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم 113 الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 114 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 111. فتبارك الله أحسن الخالقين 112. ثم إنكم بعد ذلك لميتون 113. ثم إنكم يوم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فعنشأنا لكم به جنات من ثَمِيرٌ وَأَغْنَابٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَيَاءٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبُتُّ بِالذَّهَبِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبرة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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقُولَا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ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 فأَو حَنَا إلَيهِ أَنْ يُصْنَعِ الْفُللكَ بِأَعيوننَا وَوحينََا فَإذ جَ أَأَمررناَا وَفََتم النُور فَسلُك فَسلُك فيِيهَا بِ كلُلّ زَوجَيْنثنَيينِ وَآهَلَكَ إِلا مَ سَذَقُ عَلَهِ القَوُ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 وَقُلِ الرَّبِّ آنِذِلْنِي مُذِلًّا مّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْذِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ عَاشَ نَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرين فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَلَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَثْنَاهُمْ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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئي فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا فَكَلَّبُوا قوماً فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى غَابَةٍ ذَاتِ قُرُبٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ كُنُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَحْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاَحِدَتًا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ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 نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من حشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون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 118. إِذَا إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون 119. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون 110. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على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 أم يقولون به جنة بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن 119 بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 110 أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 111 وإنك لتدعوهم إلى صراط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 119. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 110. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون 111. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. 113. قليلا ما تشكرون 114. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 115. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقدون 116. بل قالوا مثل ما قال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 119. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 110. قل من رب السماوات السبع ورب العوس العظيم 111. سيقولون لله قل أفلا تتقون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 114. قل رب إما تريني ما يعدون 115. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 116. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة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 كلا اننا كلمه هو قائلها ومن وراءهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا ان بينهم يوم ولا يتساءلون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 فَتَقَلَّلْتُمُوهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى آنَسَكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ <تصفيق> إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا أَصْبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ <تصفيق> قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوما فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون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 بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلنا و فرضنا وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد مِنْهُ مَا 100 جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذُكُم وَلا تَأْخُذُكُم بِهِ مَا رَغِفَتْ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ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 بأربعة سهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فَإِن اللهَّه وَفُور الرقِيم وََّذينَ يَومونَ أَزواجَهُم وَلَمْ يَكَُّهُم شودَاءُ إِلَّا آ فُسُهُم فَشَهَادَةُ أَخَدم أَوْ بَعْ شَهَادَاتِ بالِاللاجِ إ لَ مِنَ الصَّادِقم.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 كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافتراء منكم لا تحسبوه شرا لكم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 117. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 118. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة آمَنُوا الذين آمنوا لهم فِي أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لَا وأنتم 119. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم 110. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قطوات الشيطان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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَنَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ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 117. قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لكم إن الله خبير بما يصنعون 118. وقل للمؤمنات مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ ولا يبد دين زينته الا لبعولته او ابائله او اباء بعولته او ابنائه او ابناء بعولته او او, أو بني اخوانه أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت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 إن يكونوا فكراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 وَيُضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبَّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن مَا عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسروا من بقيعة يحسبه الظمآن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 أو كظلمات في بحر اللجي يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سقاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 إن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله, يجعله ركاما فتر الودق يخرج مِنْ من وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَلْهَابُ بِالْأَبْصَارُ 111. يقلب الله الليل والنهار 112. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 113. والله خلق كل دابة مما 117. ومنهم من يمسي على بطنه ومنهم من يمسي على رجلين ومنهم من يمسي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِ جَمُلٍ إِنْ أَمَوْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لا تُقْسِمُوا 111. طاعة معروفة إن الله قبير بما تعملون 112. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 113. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن 111. وطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 112. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي يُقْتَتَلُونَ وَلَا يُبَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ غَوْفٍ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ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 وَْقَواعِدُ مِنَ النسَّ إَِّاتِ لَا يَغجونَنكَ خ فَلَْسَ غَلَهَّ جُنااحُ أَ يَضَغن فَلَْسَ غَلَ جُنااخٌ أَ وَأَن يَسْتَحْفِفَنَّ خَيْرُهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَيْسَ على الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ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 فإذا تحلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعفلون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 قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَنَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ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 117. تبارك الذي نزل الفرخان على عبده ليكون للعالمين نذيرا 118. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره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 وقالبين كفروا إن هذا إلى كفك افتحوا وأعانا نوم ففتجوا وققوا أن عليه بكرتا وأخيلا قُلْ أَنزَلَهُ الذي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا بَقَالُوا مَا لِهَذَا الْوَسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا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 اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَتَذِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَجَّ قَوْمٌ مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثبورا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 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ على رَبِّكَ وَحْدًا مَّسْؤُولًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَقْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَعْلَلْتُم عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَم هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك مَا كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فَقَدِكَ الذبُكُ بِمَا تَقُونَ فَمَا تَسْتَطعونَ صَرْفَعُون وَلَا نَصرَ وَمَ يَوْلم مِنْ كُم نُذقُهُ عَذاَابَ